126. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت تمود بطغواها إذ بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم 119. فسواها ولا يخاف عقباها